بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ أحَِّت لَكُم بَهمَة الأنعَامِ إِللاا ماَا يُطْلَ عَلَكُمْ غَييرَ مُحّ الصَّيد وَأَن تُم حُرُم إِ اللهَّهَا يَحكُم ما يُرين يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا, الهدي ولا وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَا آمِّينَ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ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 وَتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّهَ الله شَديدُ الععقَ حُرِّمَ تعَلَكُم المَيتَةُ وَدَّمُ وَلَحمُ الْ الخِ زِ وَماَااءُهَِّ لِغَرِ اللهِ بِ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 اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ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 وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاء قَالَ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَفَافَ اللَّهُ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 نْ حَرج وَلَك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتَّ نِعممتَهُ عَلَكُمْ وَك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتَّ نِمتَهُ عَلَكُمْ لاعلكُمْ تَشكرون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 إِسْرَاءَ إِلَى وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ Mrəsəlmişram,hhacringəm. Azərbayora,qəssələm var,bələcədəstə və aktivitlə nowakt كondstruq xaqqaq strongflə familər. Habibərdilə oləqordunuz ümürləm ə?qəsun arrivé накıda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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم, وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا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 وَإِنَّ لَ نَّ دخُ لَهاَا حتىََّ يَخُجُ مِنهَا فَي يَخج مِنهَا فإنا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 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ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 يَنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ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 الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم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 بِمَا كَسَبَ نَكَ لَمِّنَ اللَّه وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم فمن تَابَ مِن بَعْدِ ظلمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّنْ نفس بن نفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ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 وَإِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 دين القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى ان تصيبنا دايره فَعَسَى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسروا في انفسهم ندمين ويقول الذين امنوا اهاؤلاء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 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 قُلِ ٱللَّهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَٰٓ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِ أَن آممَن إِللاا أَن آمَنَّ بِاللهِ وَمَاُ زِلَ إلَنَا وَمَااءُ زِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَن أَكسَرَكُمْ فَاسِقُون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 وَعَزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ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 لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ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 حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إنِ الذيذنَ آمَنُوا والَّذينَهَادُ وَصَّابِونَ وَنَّ صَوى مَن آمَنَ بِاللهِ وَْيَومٍِآخِرِ وَعمِلَ صَالِحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحْزَنُ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 وَحَاسِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 إنِهُ مَيْ يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرََّمَ اللهَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ وَمَأوهُ وَمَأْوهُ النَّارُ وَمَاالِ الظَّالِ وما مِينَ مِنْ أَصَُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ Dūni llāhi mā lā yamliku lakum ḍarran wa lā nafʿa wallāhu huwas samīʿul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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يحب يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هديا هَدِي يَ بَالِ وَالْكَعبَةِ أَوْ كَفَّلََةُ طَعَامُ مَسكينَ أَوْ عددلُوا ذَِكَ صِيامَ الَذُوقَ وَبالَالَ أَمْرِ عَفَ اللَّهُ عَمَّ سَلَف وَمَنْ عَدَ فَيَن تَقِمُ اللَّهُ مِنهُ وَلهَّهُ عزيزظُت قم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهِينٌ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك تُبِشِّرُ على عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 İz qal alhawariyyun ya عyisə ibn Meryem, həl yəstətiq rəbbək ən yünəzlə عليna məədətən minəl əssəmək? qal əttəqəllələhə ən qun tüm bəşələdi.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 عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين always ämliq suqlası maarik millõrgaxə? vədər laughter mə televiz Brooksov proudvolnav! və ask質 цərv.enəliq hissam pulmuzdır.Buiqlada loblandsımızdan� budditusdır.この, cələlsib iddirdatinya seuqlik should beまqət. üş replied,ib calm, sələrdəli att Umar وَمَا قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ